ولما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاذا بهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا قَيْبَاتِ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغ في لا يؤاخذكم الله باللغ في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما قدموا الإيمان فكفّرته إطعام عشرة مساكين أو صدمة بتعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقاة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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والقمار والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله والصلاه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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماكم ليعلم الله يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا صيدا وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالوالقاعبه كفاره أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليثوق الله بالامره عفى الله عما سلف ومن عد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقام وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُمْ وَتَعَلَّقُونَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَايْبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا الَّذِينَ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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا تديتم إلى الله ما رجعكم جميعا في ربيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المذحين الوصية حين الوصية إثنان عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولا كندا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن أثمين فَإِن نَّاصِرَانِ لَأَنَّهُم اسْتَحَقَّا اسْمًا فَاخْرَانِ يَقُومان مَّقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا عَلَيْهِمُ الْأَوْلَى يَا أُقْسِمَانَ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَاهِدَتُنَا حَقًّا مِّن شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدَّيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَتُوبَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى أو يخافون أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجهتم قالوا راعي علم لنا إنك أنت العلام إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا إيسى ابن مريم ذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاه وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ عَنِ سُرَّائِيلَ عَنْكَ وَإِذ أَحْدَثُوا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَآمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا وَمَنْ نُؤْمِنُ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Kata mereka: "Kami ingin makan daripadanya, dan kami tahu bahawa kata-kata kami dan kami tahu bahawa kami adalah saksi daripadanya." Kata Isa bin Maryam: "Allah maha Pemberi rahmat kepada kami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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم سهيدا ما دمت فيهم فلما توفدني كنت أن عليهم وأنت على كل شيء سهيدا إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر لهم إن تغفر إِنَّ تَّؤَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصِّدِّيقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ رَاضُونَ عنه ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير.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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل أجل أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين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 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَمْسَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ولقد استهزئ برسول من قبل كفحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عجوة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض كل الله قتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلا يوم الكيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو سائرون العليم قل أغير الله يت تقول أغير الله يتخذ وليا فادرس السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أريد أن أكون ولا من أسلم ولا تكون النبي المسكين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه ولذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدره فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بغير فهو على كل سيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر سهادة قل الله سيد بيني وبينكم وأوحى إليه هذا القرآن لأنذر قوم به وَمَنْ بَلَغَ إِنَّكُمْ لَتَسْهَدُونَ عَنْ أن مَعَ اللَّهِ, أن مع الله آلهة نخرى قل لَا إِنَّمَا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيْسُ الْلَّهُ سَهَّدُوا كُلٍّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُسْكِنُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُنَّهُمْ كَمَا يَعْرِفُنَا بَنَاؤُنَا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أضله ممن افتروا على الله كذبا أو كذبوا بآياته إنه لا يفلح الظالمون وَإِذَا مُنِحُوا جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَصُومُونَ فَمَا لَمْ بَقُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا هُمْ قَالُوا إِنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُمِرُوا كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَعَنَهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ومنهم من يستمعوا إليك وجعلنا على قلوبهما كنة نيب وهو في آذانهم مقرأ وإن يروا كل آية لا يجمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولوا الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه ويرعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون <تصفيق>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 وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا لَئِنْ هَذَا بِالْحَقِّ قُلْ بَلْ رَبُّنَا قَوِيلُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَقَدْ كَثِيرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ قَالُوا يَا حَسْتَنَا عَلَٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْثَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا مَا يَذَرُونَ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا الدار الآخر تخير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الله علمين بآيات لا يجحون ولقد كذبت رسلهم من قولك فاصبروا على ما كذبوا وأوضوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمة لا ولقد جاءك من نبي المرسلين Wahai kamu, karena keburuan layak yang orang lakukan, fainis datang terhadap yang fakomfilar diusullemang fisma. Ikat tiapum, fata tiapum biaya tiung walau shalallahu laja maafum malar hudafalah takunan nabil jahilin. Inna ma'as tajibul nadzir وقالوا لولا ننزل آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزلها على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يثير بجناحيه إلا وما من مثال لكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربكم يشرون ثم إلى ربهم يحسرون والذين كذبوا بآياتنا ثم وبقموا في الظلمات من يسأل الله يضلل ومن يسأل يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله قل رأيتك من تك ما ذب الله أهوتكم واستأتوا عن غير الله دعون إنكم تمسطين بالله دعون فيكسفون ما تدعون إلا إليه ينشأ وترسولا ما تسيون ولقد أرسلنا إليهم من فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَرِحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَوًا وَكُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُضِيَ عَذَابُهُمُ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ قَدْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَاءَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَأَخْضَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ قُلْ كَيْفَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَسْتَفِزُونَ قل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أتاكم ماذُ الله بَتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَخْلُقُ الْقَوْمَ ظَالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ عَذَابٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الغيب ولا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيد وَكَذَلِكَ فَتَنَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيٍّ عَزِيزٍ وَإِذَا, <تصفيق> وإذا جَاءَكَ الَّذِينَ مِنَ الْإِيمَانِ فَقُولُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهْرَةٍ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبب المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين دعون من دون الله قل لا تبيء أهواءكم قد ضلل تيدم قل لا تبيء أهواءكم قد ضلل تيدم أنا من المُحْتَدِين قل إني على بيانات من ربي وقد ضبطن به ما عندي تستجيرون به إني الحُكْمُ إلا لِلَّهِ يقص الحقه وخير الفاسلين قل لو أن عندما تستجلون به لخذي الأمر بيني وبينكم والله على الظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه رقذا إلا يعلمها ولا حبة في طر مات الأرض ولا رطب ولا يسبون ولا يبسين إلا في كتاب مبين وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم به فيه ليقضاء جل مصماه ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموتى فرسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر دعونا تضرعا وقفية فإن أنجانا من هذه لنكننا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تسرقون قل هو القادر على يبعثك عليكم عذابا ألا يا باسلام عليكم عذاب من فوقهم ومن تحتهم آمين تحت أرجلكم أو يلبسكم سيعم ويذيه بعدكم بس ما انظروا كيف صار بلاد الله هم يفتقوا يفتقون وكذبه قومكم قومكم وهو الحق والاست عليكم بوكيل لكل نبى مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْدَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِئَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقُوضُ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ تَذْكِرَةً وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ قل أنا دعو من دون الله ما لا يفعون ولا يدرعون رضوا على قبنا بعد إحداث الله كل استغواء سياتين في الأرض حيران له صابون يدرونه إلى لف دكتين قل إنه الله هو المدبر ميرنا لنسلم لرب العالمين وأنا قيم الصلاة واتقواه هو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويقول لكم فكون واولوه الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير واذا قال ابراهيم لابيه يا ابيه لماذا تعبد اصناما لها اني ارى قومك في ضلال مبين وكذلك نري وراهم فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَكَبَ قَبْهَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا فَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَصِيرًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا فَلَقَالَ لئن لم ربي لَا إِلَّا مِنْ يَهْدِينِ رَبِّ لَا كُونَنَّنَّ مِنَ الْقَمِيصِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً اتَّخَذَ وَجْهَهُ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهَذَا قَوْمُهُ قَالَتْ حَادُّونِي فِي اللَّهِ قَدْ وَلَا خَوْفٌ مَّا تُشْرِكُونَ به إلا يشار وَسَيَعْرَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا شَرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ مَشْرَكُونَ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَلَيْكُمُ الْلَّهُ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَكُو بِالْأَمْنِ أَنْتُمْ إن تَعْلَمُونَ الَّذِينَ مَنُورَ مِنْ الْبِسْوَاءِ مَنَهُمْ بِزُلْمٍ أُلَّا ي وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا حَضَرْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجzi الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى ولياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسامين وسأولطاه وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وازدبينهم وحديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اعطيناهم الكتاب ونووا تفاهم بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم الله يصيب بها كافرين ليس بها بكافرين اولئك الذين هداهم الله هداه معتد ولا نسالكم عليه حرا وإلا هو للعالمين وما قدر الله قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء وَلَمَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُرِيَهُ وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قُرَآتٍ يَصُدُّونَ عَنْهُ طُغْيَانًا كَثِيرًا وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ قَصَمَ ثُمَّ ذَرَأَهُمْ فِي قَوْدِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَرَكْمٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوهي إليه ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأؤسل من أجل ما أؤسل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزأون عذاب الهون بما قمتم تقولون على الله غير الحق وقمتم مع آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما أخولناكم وراظهوركم وما نراماكم جفعاكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد أنكم فيكم شركاء أنهم فيكم شركاء لا قط قط قط بينكما دولاً كم كم تمتزون إن الله خف لي كل حب وذن و يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ذلك الله فأدنى تفكون فلكل إسبره وجار الله يرزقنا و الشمس والقمر خصبان ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم من جمالي تهدب فيه فيدر ماتيل بربربا تَأْتُوا ذُو بِحَافِظُ الْمَثَلِ بِالْبَارِئِ وَالْبَارِئِ كَفَصَلْنَا لَنَا دِلْكَمِي عَلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ سَلَامًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخَذْنَا مِنْهُ حَبًّا مُّخْتَلِفًا نُّخْرِجُ خَالِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاقِبًا وَمِنَ النَّخْلِ من دان يا توما جناتي من أنا بيمضي تونا وروم أنا متشربيه مكاري متشربيه مستريه مكاري متشربيه وهم ذريل الله سماريداس ما عناهين نفي ذلك منا دلهمينون وجا بله الله شركا شركا <تصفح> الجن وخلقهم خلقو له وارينه ونا تيم مكاريال سبحان تاعلا مسبون بديه استبر <تصفيق> بديه <تصفيق> السماء والارض يننا يكون له ولا ذو ولا متكل له صاحية وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الكبير وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف ولا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الكبير أَذَ ذَكُمْ بَصَائِرَ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ بَصَرَفَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَرَأَيَهَا وَمَا عَلَيْكُمْ بِحَافِظِينَ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَ فَوْلَكُمْ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَظَّ وَارْحَمْ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, الله كذلك زينا زينا لكل أمة إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَا تَهِنُوا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ دَائِمًا لَّيْسَ دَائِمًا إِنَّهُ لَإِن جَاءَتْ آيَةُ اللَّهِ أَمِنُوا الرَّسُولَ قُلْ إِنَّ وَلَايَتِي لِلَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا أَمِنُوا وَنُقَلِّبَ فِي أَوْصَارُهُمْ كَمَا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَضْرِبُهُمْ فِي ضَيَاعٍ يَمْهَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ